درس حول اختلاس مال الدولة في وادي القرى توقف الجيش القادم من خيبر وأناخ القائد صلى الله عليه وسلم ناقته فتهادى خادمه مدعم ومد يديه نحو حبال الرحل ليحلها ويضعه على الأرض ويضعه على الأرض وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش ينغرز في جسده خر مدعم على الأرض وتفجر شلال الدم حتى لفظ أنفاسه مشهد أسار غبطة المجاهدين فقالوا هنيئا له الشهادة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم بكلمات اقشعرت لها جلود ووجلت منها قلوب حين قال صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا إذن فهو ذلك الشخص الذي أسلم حديثا والذي استلم من مغانم المسلمين في خيبر قطعة قماش متواضعة تلف على الخصر تسمى الشمله استلها دون أن يعلم قائد الدولة ونبي الأمة كلمات لا تنطق عن الهوى كشفت هول مد اليد للمال العام وعاقبة الفساد بحجة أنه مال الدولة انطلقت الكلمات كالسهم فانغرزت في قلب مجاهد فإذا به يتلفت ويبحث ثم يتقدم نحو قائده ويمد يده بسير عال تافه يلف على القدم اختلسه من الغنائم فقال هذا شيء كنت أصبته فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار ثم نادى صلى الله عليه وسلم وزيره ابن الخطاب وقال له يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فانطلق بين الجند يعلنها يعلنها كما أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه ذات يوم أن اختلاس إبرة مما للدولة جريمة فقال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة إن صدع قلب موظف من الأنصار بتلك الكلمات فنهض نحو قائد الدولة ليقدم استقالته قائلا يا رسول الله اقبل عني عملك قال صلى الله عليه وسلم وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى استوعب المجاهدون أن جهادهم لا قيمة له إن لم ينضبطوا إن لم ينضبطوا بتعاليم من يملك الجنة التي من أجلها خرجوا وأن كون بيت المال لجميع الشعب لا يعني أن يفتي الإنسان نفسه فيمد يده إليه وإذا كان الاختلاس قد أودى بفقير مجاهد في سبيل الله فكيف بمن يختلس شيئا لا حاجة له به بل جشعا وزيادة في الإسراء